وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين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 مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلُّ مَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ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 بَخانَ الَّذ خَلَقَ الأزْواجَ كُلهَا بَِّاتُ بِتُ الأأَربُ وَمِنْ أَفُسِهِم وَمِنَّا لا يَعلَمُ وَآيَةُ لَهُ الَّل نَسلَخُ مِنهُ النَّهَا رَفَ إِذَاهُم مُغلْلِمونون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 ويُدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك